ахуа килла килла валла я баб дилла ما تسوى دنيا قصيد الدرر اللي ما تسوى دنيا والله يا بعد الناس والله يا بعد الناس آه <تصفيق> لولاك ما صار الفلك والجنه مخصوصه حبك اللي علمت انت حبيبي انت حبيبي عمري نذرت خدمتك سنبت لي لي هبت محمد هبت انت طبيبي انت طبيبي لك عرفت و هو سنعيش بالليالب قلبي من ناداك ما تسوى دنيا قلبي بشغف من ناداك ما تسوى دنيا والله يا بعد الله والله يا بعد الله الله لك لا كل الله والله يا بعد الله الله يبا عبد الله احلى لحين قلبي عزيف بسمك انا عشي دهتف حبك يا بوي من وصف طيب الجروح تري فرايت لا صور بالحمد اقسم وبذو تبقى <تصفيق> انترو حي تنزو حي <تصفيق> اسمك لمن خطينا دم نريدك تبني <تصفيق> فاهم اللي عرف ما تسوى دنيا بلياك فاهم يا رز معنا ما تسودني بليك والله يا بابد الله والله يا محيوني ضام ميتك حليم يا تاجك الروس الزليم قلبي بمحبتك ينجسيم انت الهدايم والمجد قدامك سجن من جنة نايم بالمهن وفيت وفيت الوعي من البداية من البداية حبك أبد ما ننسى تلطف الحبك غذا نفتخر يوم ننخاك ما تسودني بليهاك نفتخر يوم ننخاك ما تسودني بليهاك والله يا بعد الله والله يا باب الله, <تصفيق> الله, الله, الله يا باب الله كلها ما تسوى الدنيا لعييك اقسم بالدم كلمات الشاعر حيدر العارضي أداء الرادود أحمد الفتلاوي, أحمد الفتلاوي